بسمك بسمك, بسمك بسمك بسمك بسمك بسمك اسمي وهمي راب الحسان ينزال بسم حلمي ومشرق الامال بسمك اسمي, أسمي وهمي وهمي سن وين زار يكتب بس منثم قلبي يا مشرق الامان اظل بهواك عايش حياتي تضل وياك كل امنياتي اظل بهواك عايش حياتي حياتي <تضل> بيكي ماني وثابت يقيني شيقی تسمiques و من زماني مهما يجيري ارفع ايميني ولا ما اذلي بيكي ماني يقيني شيق vocêsمج و زماني مهما ايجيني ارفع ايميني ولا ما كان يسمى ندائي عرف مضمون حب وولائي يا جز دهري غير فكري يا الحب أكثر بالدم يجري بسمك أسفني أو همي يا بل حسن ينزال بنورك تبسم اضل بهوك عايش حياتي تظل وياك الامنياتي اضل بهوك عايش حياتي تظل وياك الامنيات بيدك امري وضحكة عمري <تضل> بيا الحبك صار بالدمي تجري يا منتشفك مسيري بدرو بالخير اشكر لطفك من كل ضميري يمك مصيري انت ولا غير يا منتشفك راسي مسيري بدرو الخير اشكر لطفك من كل ضميري يمك مصيري انت ولا غير ملت ويا يحل المشاعر لك مولاي بسنيننا ذا وانت تدري نية فري يا حبك صار بالدم يجري ضل بحواك عايش حياتي تضل وياك كل امنياتي ضل بحواك عايش حياتي هاي وياك كل امنياتي ايديك قمري وضحكت عمريه الحبك صار بالدم يجري قرت عين وشاف العجائب انت تاينه تجلي المصايب وكل النوائب وتمد امنا قرت عين كل انت تاينه تجلي المصايب وكل النوائب وتمد بدما يوم تخلى عنك وانا على الدوم كل عزمي منك ترفع صبري وتشد أذري الحبك صار بالدم يجري لعيش حياتي تظل وياك كل امنياتي طرل <تضل> بضواك عايش حياتي <تضل الله تضل وياك كل امنياتي بيدك امري وضحكة عمري يا <إيال> الحبك صار بالدمي تجري <زد>